وَجَاءُوا أَذْلَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْمِحْرَفَاتِ فَأَتَوْهُ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْفُونَ عَلَى أَصْنَامِهِمْ إن هؤلاء متظر مما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا روسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميطات ربه أربعين ليلة وقال له سائر اخيه هارون اخفني في قومي واصلح اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء ولكن اولئك الذي سفى استقر مكانه فسر فتاني ولكن انظر الى الجبل فاستقر مكانه فسر فتاني فلم يا لهو دكم وخر موسى صايطا وخر موسى صايطا فلما افطط الصبح انك قال صبحانك تغت الى الليل بيرسرتي وبكنامي وخذنا